إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خنقنا إنا خنقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون فإذا رأوا آية يستسخرون فقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أم آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون إِنَّ نَبَأَهُ يَزَجْرٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ فَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوا لنا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا نَذَائِقُونَ فَأَغْمَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَامِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ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 إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فباكه وهم مكرمون في جنات النعيم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 كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قلين نقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئن لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَن تُمُّقْطَلِعُونَ فَالطَّلَعَ في فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَ تُرْدِينَ وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُصْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذانك طير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين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 إنهم ألفوا آباءهم ظالين فهم على آثارهم مهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فَظُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ فَجَعَلَ لَهُ الْبَاقِينَ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 إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيف كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه دبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحكون والله خلقكم وما تعملون قال بنو له بنيان فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعل لهم الأسفلين فقال إن ذاهب إلى رب سيهدين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 ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهابون فنجيناهما وقومهما من الكرب العظيم فنصرناهم فكانوا هم الغالبين فآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم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 تدعون بعدا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآقدين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ طل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ كَانَ مِنَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين أستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون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 فأتوا بكتابكم إن كنتم صالقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صان الجحيم وما منا إلا له مقام معنوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أن عِذْنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَنَقُضَ سَبَقَ قَوْلِ مَتَاعَنَا عِبَادَنَا ذَا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين